बुक टू पचपन खमसतन व खमसून खमस व खमसून काम अलामल अलामल आप क्या काम करती हैं मैं ही वजी फत मैं ही मेरे पति डॉक्टर हैं। है आधा दिन परिचारिका का काम करती हूं। हूँ अन कैमर्रदा हत मुफ अ जल्द ही हम पेंशन लेंगे करीबन करीबन लेकिन <सनत> कर बहुत ज्यादा है लेकिन अलदरा इब मुर्तफिया लेकिन अलदरा इब मुर्तफिया और बीमा ज्यादा है और तमीन सा مكلف والتامين الصحي مكلف تم كيا بنناا تشاهتي هو ماذا تريد ان تصبح يوما ما ماذا تريد ان تصبح يوما ما ما انجينير بنناا تشاهتي ہوں اريد ان اصبح مهندسا اريد ان اصبح مهندسا मैं विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हूं اريد ان ادرس في الجامعه اريد ان ادرس في الجامعه मैं एक शिक्षार्थी हूं انا طالب متدرب انا طالب متدرب मैं زیادہ نہیں کماتی ہوں لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير میں ودیش میں پرشیکشن لے رہی ہوں انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد وہ میرے صاحب ہے هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ميري ساه كارمي اچھے ہیں لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء دوپہر کو ہم ہمیشہ bhojan grih jaate hain نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا ما नौकरी ढूंढ रही हूं ابحث عن وظيفه ابحث عن وظيفه ما पिछले एक वर्ष से बेरोजगार हूं صار لي عام عاطل عن العمل صار لي عام عاطل عن العمل. اس ديش مي بہت زیادہ بے روزگار لوگ ہیں۔ يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया www.booK2.de पर जाइए